شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجننه وجنّة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوافقون في السرار من الغيظ والعافل عن الناس والله يحب المحزنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو چاہوں گا من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء دخلت من قبلكم سنن فسيبوا في الأرضها ولا تحذنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن ينسستم قرح فقد مس القوم I'm a